والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَثْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَسْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم ثَرَابِيلَ تَقِيفُ مِنَ الْحَرِّ وَثَرَابِيلَ تَقِيفُ كذلك يسم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تغلوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل